وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صلى على احمد وعلى محمد وسلم على محمد المصطفى الباري جل وعلا من ضمن متعلقات هذا الكون وحركة الإنسان جعل قوانين يسير عليها ويستفيد منها وهذه القوانين على قسمين القوانين الطبيعيه اي المتعلقه بالطبيعه متعلقه بالاسباب والنوع الاخر القوانين الغيبية وهي المتعلقه بعالم ما وراء الماده بمعنى اخر عالم الغيب والمطلوب من هذا الانسان في حركته ان يرتبط بهذين النوعين بل ان يفهم الارتباط بين هذين النوعين ما يكفي قول ان ارتبط ان يعرف ويفهم هذا الارتباط بحيث لو صار عند هذا الانسان خطا او خلل في الارتباط يؤثر عليه بمعنى قد يطبق احيانا ما يتعلق بقانون الغيب بالقانون الطبيعي فهون يصير خلل سابسط الحديث طبعا بس الان هذه مقدمه القوانين الطبيعيه المرتبطه بالاسباب والانعلل الماديه الارتباط من الانسان مع هذين النوعين من القوانين له ثلاث حالات زين اه ان الحاله ارتباطه بالقانون الطبيعي مع تعلقه بالقانون الغيب بالله تبارك وتعالى هذه حاله اولى والحاله الثانيه ان يرتبط بالقانون الطبيعي والعلل المادية ولكنه منفصل عن الله تبارك وتعالى والحاله الثالثه أن يرتبط بالقوانين الغيبية دون اللحاظ بالاسباب الماديه نشوف الامثله الان مثال الاول يتحرك الانسان لطلب الرزق هذه اسباب ماديه يتلوه فتان عمل ياخذ شهادته ايا كانت من هنا من هنا حتى يوفق فهذا عمل بقانون طبيعي اذا سعى يجد باذن الله تعالى مع اعتقاده وارتباطه بالله هو الذي جعل لكم الارض ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور بمقدار ما يسعى باذن الله يحصل ما اعتقاده الحاله الثانيه قد يكون غير مسلم اصلا غير مسلم ولكنه يسعى جادا في العلل الماديه والاسباب يجتهد يعمل يحصل على الاموال مع انه مرتبط بالله سبحانه وتعالى مرتبط بعالم الغيب لكنه يحصل لانه ارتبط ماذا بالعلل والاسباب الماديه واجتهد فيها الباري ما يعفيه يعطيه ما هناك مشكله زين هذه حاله ثانيه والحاله الثالثه ان يرتبط مو باسباب ماديه مو بعيد الماديه وانما بالمسبب مباشره بالله بعد اعتقاده وايمانه بالغيب يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون لاحظنا المطلوب من هذا الانسان ان يت هذا ال... بالوسط هذا شيله خلاص شيله بدون استفاضه بالله بدون اعتقاد شيله باقي عندنا ماذا بالقوانين الطبيعيه مع الاعتقاد بالله ولكن اسع في الاسباب الماديه وبقي الارتباط بالعوامل الغيبية ولان سواعد على المثال بينت هذاك مثال في الرزق او الطب يستشفى اركض برجلك قال الباري اركض برجلك روح تحرك هذا دواء هذا مقتسل ومبرد وشراب فهم الذهاب الى الطبيب كذلك أيضا مع الاعتقاد بأن الله هو الشافي املت بالاسباب الطبيعيه مع هذا الالتفات هذا مطلوب زين ما دمنا مرتبطين بالاسباب الطبيعيه والعلل الماديه ما اعتقادنا اليس هذه كافية؟ الجواب لا اذا ماذا تعني بالارتباط بالقوانين الغيبية وقوانين الغيب ومتعلقات الغيب مثاله التوسل تختصر المطلب الاول التوسل وهو التوجه الى الله تبارك وتعالى بنبيه باله وبالانبياء تغويله الوسيله معروف ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فتتوسل الى الله بالنبي صلى الله عليه واله كمثال اركز عليه الان او تطلب من النبي صلى الله عليه واله مباشره متفرق تفرق احسن متفرق بس بين هنا اذا طلبت من رسول الله صلى الله عليه واله تطلبت ومعتقد ان الله تعالى يعطيك به ما هذا ما ماكو مشكله خلاص سواء هكذا او هكذا هذا توسل وهذا توسل فتقول احيانا اللهم نسلك بنبيك صلى الله عليه واله وتطلب او تقول يا وجيهن عند الله ايش فعلنا مباشره خاطبت النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا اللي اللي يعني طرق التوسل من طرق التوسل هكذا زين التوسل اذا من متعلقات اي نوع من القوانين يلا قول اسمع الغيبيه حسنت مو المادي يمكن طلبك مادي صحيح بس توجهك الان مو طالب شيء مادي يعني تدخل عند حضره النبي صلى الله عليه واله وما تطلع الا ب ريال اللي انت محتاجها لا ما بتطلع لك من الضريح لكن سالت الله بالنبي شويه تسهلات وحصلت على 4000 انتبه معي في نقطه مهمه لازم تفهمها حتى يسهل موضوع التوسل اصلا وتعرف الخلل عندما ان رفض التوسل الخلل وين موجود نقاشي انا مو بالروايات والايات طبعا الان نقاش عقل عقل قوانين مرتكز على هالحاله لان بعضهم ما يقبل الروايه اللي تجيبها من الكافي ومن الوسائل صحيح تقول تجيب لي الروايه والروايه الفلانيه والفلانيه زي ما كتبكم ما اقبلها انا ما اقبلها من هنا الدليل العقلي مهم جدا مهم جدا اذا استطعت به قدمه زين شوف الان الخلل وين هذا الانسان عندما يرفض التوسل والطلب من رسول الله صلى الله عليه واله باي حجه يقول النبي مدفون بدنه يعني الشريف تحت التراب فانت تطلب منه وهو ماذا تحت التراب فهو استغفر الله طبعا فهو غير قادر على اجابتك صح, صح؟ هذه نقطه هو يقول يقول ما تطلب ما تحت التراب سمعت واقف هناك يقول ما اتى التراب تطلبون منه وين الخلل الخلل ان هؤلاء او لن يرفض التوسل والطلب هذا تعامل مع النبي صلى الله عليه واله باي قانون ايوه احسنتم بارك الله فيكم تسهلون المطلب حتى نخسر الوقت طلب من جهه الاسباب الماديه اد اذا مو واضح كل مو واضح حضراتكم واضح توجه ماده ماده في نقول تعال انت عندك خلل في المنهجيه انت التوسل مو طلب هذه اللزقه الموجوده قول اعطيني اياها او علبه التوسل اصلا من قضايا ومتعلقات الارتباط بال حسنتوا قول له ما يقدر يقول لك شيء اذا بيقول اتحدى اذا راح يقول لا <تضحك> احنا المفروض ما من, من جهه الغيب قل لي أجل شيل بالغيب عورتني ايدي معليش صلوا على محمد وعلى اله وصحبه وسلم على محمد وآل محمد واضح شفتوا الثمره الشباب, الشباب ها بالجو موضوع تسالياتكم بعدين الى السادس ان شاء الله هكذا الانسان يكون واثقا وقويا عندما يفهم من, من الأسس شو من الأساس تاسيس الفكر هذا السيد علامہ صاحب الميزان عنده كتاب مقالات تأسيسية في الفكر علماؤنا يربون على هالحاله هذه فإذا فهمنا أنه إذا أمر من متعلقات الغيب وتعاملت بالجهل الماديه خاليضا لا نموت ولا امرك تصل الى نتيجه لان من اصل اتخذ عندك في القضيه نعم العكس اذا كان موضوع متعلق بالجهه الماديه وتعاملت معه بالغيب ما نقول ما يفيد بس غير تام مثال تطلب الرزق بالدعاء بس ولا تتحرك صح ولا لا انت اخطات الان انت روح تحرك تشهاده الماجستير وتقعد بالبين شلون تجي هذه لازم الواحد يطلب يا رب نعم تطلب وتوفق وبعدين ما يخالف لكن مع السعي وضحت العلاقه اذا فالخلاصه من هذه المقدمة الهامه ان الانسان عليه أن يرتبط بقوانين الطبيعة معتقدا بالله تبارك وتعالى وكلما تحرك اكثر واجتهد وفقه الله وهيا له السبل ها هنا حاله جديده حاله جديده متى يهتم الانسان بقوانين الغيب كالتوصل هل اذا عجز عن العلل الماديه والاسباب اذا يعني عجز يتوجه الى هذه او لا ممكن توجه ابتداءا ماذا تقولون ماذا تقولون ما سمعت احد الثاني يعني بمعنى اخر لان اخر لامشروط ليس شرطا اذا عجزت عن الاسباب انتقل للمسبب لا مشروط مشروط ولذا بعض من الناس متى يتوسل إذا عجز الطبيب عن العلاج هم جيد صحيح لكن مو معناها ما مع عندك توسل الا في هذه الحالات عندك توسل لحاجات اخرى لحاجه العين لحاجه كذا لحاجه لكن نقول على الاقل على الاقل الحاله الاولى يشترك فيها يعني تقريبا الكل اذا عجز عن الاسباب الماديه بعد ان تعامل بها هذا الانسان في اي مجال من المجالات يعمل بمبدا احفظه يعمل بمبدا اسمه الا يقفي هكذا تقول العلماء والفلاسفه يعني عدم الوقوف الا يقفي ما دمت تعيش ما دمت انسان ما دمت مؤمن بالقوانين اللي بالاسباب المسبب لا وقوف الوقوف مشكله والمواصله نجاح حتى اذا ما تحقق نفس المواصله نجاح اذا الله تبارك وتعالى ايدك تعمل انت بالاسباب صحيح ما توقف إذا وقفت الأسباب اكبر مشكله في الوجود وبالتالي يصير عنده ياس اليابانيون معلوم مر عليكم ثقافي الحمد لله قبل فتره يمكن الان تغير اعلى نسبه المنتحرين فيها عالم متطور وهذه العمارات اللي ما تسقط مع الزلازل وما شاء الله ما حد ينكر هذا التطور يعني لماذا اكثر المنتحرين والمنتحرات هناك الجوابه الجواب وخلاص ان هؤلاء يتعاملون مع الأسباب الماديه نعم فيقف عندها مشكله ما لقى حل ضاقت نفسه امل في نفس الشيء اما المؤمن المشكله وقفت بس هو ما وقف لا وقوف هذا مهم حديثنا الليله يا اعزائي نعم على هذا الان سنطبق من قضيه اصحاب الفيل وموضوع حديثنا عن اصحاب الفيل لا حديثنا عنها النموذج الرائع جد النبي صلى الله عليه واله عبد المطلب يلا بقول انا الحين الحكايه القصه بشكل سريع وبحلل فيها وانت طبق الكلام الاولي على القصه حتى يثبت وبيجينا المحور الاخير كيف نفعل ان شاء الله تعالى طبعا ابرها تحرك بجيش لاسباب معينه واخرى يريد ان يهدم الكعبه والبيت حتى لا يبقى منشا للاديان والحنيفيه وما الى ذلك وما يقصد البيت انه قبل النبي كان يقصد ازمن ان فجاء بجيش جرار كبير قيامه في اخبار روايات الفيل الحبشه فيلام وشسان غير العدد والعدة. فوصلوا الى مكه ودخلوا مكه فهرب الناس الى الجبال واختبؤوا هل مكر بشعابها الا عبد المطلب عليه السلام وقيل ما هو احد السدنه للبيت نعم يعني بعض الجمال الحلال لعبد المطلب عليه السلام شوفوا تعامل سيدنا عبد المطلب عليه السلام شلون تعامل مع القوانين الطبيعيه والغيبية الاثنين متى تتعامل بهذه ومتى تتعامل بهذه زين جاء وطلب مقابلة القائد أبره واكن النبي ابو يكسوم على وزن ابو جسوم زين ودخلوا عليه وكان عبد المطلب جميلا مهيبا فاكبره واجلسه ما شاء الله هذه الهيبه وهذا الجمال وهذا ال... انت سيد القوم قال نعم ما تريد قال اريد حلالي في دخولكم اصبتم حلالي وانا اطالب بماذا بحلالي شوف بالحق الشرعي الحق اليس بامكان عبد المطلب ان يذهب الى الكعب ويتعلق باثاره ويدعو ها لو راح دعاء عمل جيد لكن بماذا هو فعل بالغيب دون الطبيعي والان ما ضوب ان يتحرك بالطبيعي هذا بحقه شفت شلون فاذا حركته وطلب عبد المطلب عليه السلام مع القانون الطبيعي مع اعتقاده بالله كما قلنا هذا ابره استغرب قال جينا لنهدم البيت والطالب حلال جمال لوق قال لي هذا حلالي قال حجيب يعني امرك انا كنت هابك الان انا ما هابك قال والله هابك ما هابني وما انا همشي حلالي وللبيت رب يعني وطلع من عنده زين هذا الان تقدم بالجيش حتى وصل الى البيت الحرام بلغنا الله اياكم نصر. وصل الى البيت الحرام زين يقدم الفيل فيل ضخم جدا ابيض هذا يلتتحرك مثل الطيور يتحركون لان الفيل حتحركته حتى اذا يهاجروا جماعي مثل الطيور اذا يوقف يوقفون اذا يمشي ايش وصل الى البيت عند المطالب ما راح يقعد بالبيت هناك خذ والله حلال وخلاص جاء الى البيت عند باب السلام والان بماضي يتعامل هل بالعلل الماديه ها وين الجيش اللي عنده يرفع بندقيته قدام هذه شو يسوي شو تسوي, شو تسوي؟ هنا مو مجاله الطبيعيه موقف عبد المطلب ولا ياس فهنا سينتقل الى ماذا حسنتم ما في وقوف فجاء هناك معتقدا بالله اللي راح اقوله الان روايه نقول روايه يعني تاريخ عدل والروايه عن عبان بن تغلب وعن الامام الصادق بابه وامعن السلام فالتفت سيدنا سيد ال... نعم هالذريه الطيبه الى الفيل القائد اللي قدام اسمعني زين رحم الله والديك بعدين بتعرف لي فقال له يا محمود الفيل الفيل فهز راسه قال اتدري ماذا يراد منك فهز راسه يرى شوف الكرامه قال يا محمود يراد بك هدم بيت الله وكعبته فهل انت فاعل خلاص ومشى عبد المطلب الله عليه. سلام الله عليه ف... مطمئن وواثق ها ان الله يعطيه لان القوانين الغيبيه اقوى وحاكم على الطبيعيه زين حصل هذا الفيل وقف والفيله وقفت ضربوا ما يتحرك ضربوا ما يتحرك ما يقدروا عليه اخذوا السيوف بداوا يضربه غاضبوا حتى قتلوه ومات عند باب السلام شهيدا خلاص وظلوا متحيّرين وما بدهم يدخلوا خلاص البيت سالم والكعبة تسلم وهم متحيّرين شوف اثار قوانين غيبيه الان من الله وما يعلم جنود ربك الا هو جنود الغيب فاذا بالطيور من جهه البحر ترفرف جماعيه وكل طير يحمل ثلاث حصي من الطين اصلها من سجين بس هي طينيه وترمي مو رميتنا هناك في منا كبره وابليس وعندي سبع حصيات وحده ضا قال ست ما جاوا جاو عند ابليس ويوسوس الواحد هذه رميه من الله كل واحده ثلاث تضرب ثلاثه فتنزل على راسه فتخرقه الى اسفله فتعمل حفره وفججه في الأرض خلاص لحظات وانتهى كل شيء وحفظ البيت وحفظت الكعبه ببركات ماذا ايمان واحسنت عبد المطلب عليه السلام بالغيب وتعامله بقوانين الغاي يحصل الانتصار ويحصل الخير من الليله نج انت تتعامل ما تتعاملي بالطبيعيه وتترك الغيبيه عندك الشيخ الله يحفظه عندك والمشايخ اساله قول له ايش اسوي صح يقول لك الشيخ راح لك صلي ركعتين هديها لرسول الله قبل ما تدخل المقابله الشخصيه تسويت تعاملت بقانون الغيب وهداياته وتوفيقه ورحت تحركت هذا نجحت لو ما انقبلت وي اخواني بس بتنقبل في الجامعه اللي بعدها اللي احسن من هذا اقول لك احنا نبي من الان حرك جهات ال... الثقه وهالايمان وهالمعرفه ها فتح حقا النصر المؤزر بهذا التعامل الجميل الان خلينا نطلع طلعه شوي عقديه متعلقه بهالمعنى ما رايكم ايها الأباء الاباء واللي يسمع صوتي واللي سامعني يحفظ الجميع ما رايكم في من يتعامل بالغيب ويؤمن به هل هذا يكون مؤمن او غير مؤمن او قمه الايمان قمه الايمان قمه الايمان, قمة الإيمان؟ ما رايكم بالروايه من خاطب هذا الفيل وعرف اسمه واجابهه الفيل اليست هذه القضيه كقضيه النبي سليمان عليه السلام عندما خاطب النمله ما هنقدر لو ان نبي كان يقول والله يساوي سليمان عليه السلام بس عبد مو نبي جد رسول الله صلى الله عليه واله اعطيه هالكرامه اللي يشهد القران لنبي هل يعقل روح جيب واحد من العمال يشتغلون عندك بالبيت وفهمه هالموضوع يقول له هل يعقل يقول لك لا لا, لا. هذا ميتفيزيقيا نؤمن احنا شويه اجمالا وراها طبيعه يعني هذا ما يصير انسان مادي وطبيعي هذا له ارتباط بالقوى وعنده ايمان لو ما عنده ايمان بها ما يتحقق نتيجه صح ولا لا عرفتوا شنو مقام عبد المطالب ما عرفناه كله لا بس شويه يعني عرفناه عرفنا انه ذا كرامه ومقام عظيم مع الاسف مع الاسف احينا الصوره والروايه والحدث وهالكرامه وهالمعجزه ها بكل بساطه بكل بساطه ياتي من ياتي يقول مات عبد المطلب كافر وبو محمد ابو طالب ابو سمعتها يعني في الراديو نعم. هذا يسال وذاك يجيب يقول سعيد بن المسيب قال هذا المسيد كنا عند ابي طالب حين حضرته الوفاه وحضر عنده النبي فقال يا عمى قل لا اله الا الله تنجو بس قول وكان عنده ابو جهل وكان عنده أبو جهل فقال يا أبا طالب اترغب عن مله ابيك عبد المطلب الكافر وسكته خلاص خلصت ثاني كل حاله مسيب او المسيب يقول ابن سعيد المسيب سيب اللهم سيب ابي مسيب يعني متروك فغضبان يقول حد يقول مسيب مسيب ايش لاحظوا او روايه احاد يقولوا بالاحاد عن واحد من أصدقاء معاويه يقول ان ابا طالب في ضحاح سغر الله من كذب النار يعني هذه مصيبه والله والله مصيبه يعني الله سبحانه يجيب كافر ويعطيه كرامه ومعجزه اتناقض دي معانا ممكن تنقبل اقول انا ما فهمت حطيت هذا ما يستحق وحطيته رب العالمين يا عبد المطلب عظيم وتكلبك في الساجدين في الاصلاب طاهره يقول الامام الحسين عليه السلام في ذي عرفه فلم ازل ضائعا من صلب الى رحم في تقادم من الايام الماضية والقرون الخاليه لم تخرجني لرافه كبير في دوله من كل اجداد طاهرين بس اريد جانب الحمد لله اعتقادنا الليله وسيدنا عبد المطلب ذكرناه الحمد لله واما سيدنا ابو طالب بعد ما يحتاج ابو طالب اصلا عندما نناقش بنقول سنناقش اسلامه ولا ايمانه مو صحيح المفروض نقول سنثبت مقام ابي طالب يقول امير المؤمنين عليه السلام لو تشفعت الخلائق من المسلمين والشيعة يوم القيامة بابي لشفعوا في شفعهم الله به عظيم لانه قدم شيئا عظيما اصلا ولهذا اللي موجود اريد من الجميع ان شاء الله رجالا ونساءا ناكد يعني اهتمامنا بسيدنا الى الان يقولوا كافر وعبد المطلب كافر يا جماعه فني بشكل عملي شنو الشيء العملي الاباء النساء مثلا إذا اذا ليل المجلس أو او قبل المسجد أو غيره على كل حال افعلوا كما اوصى سيدنا امير المؤمنين عليه السلام فقد حج بما هو ثابت نيابه عن ابيه ابي طالب واوصى عياله وولده وذراريه بان يحجوا عن ابي طالب لهذا الله الله في المساله ان لم يكن حجه فعمره ان لم يكن فركعتين اذا الليل تطلع ان شاء الله من المجلس وبعد العزاء صلي ركعتين اهديهالي ابي طالب وعبد المطلب الجميع ان شاء الله ركعتين بس قبل ما تنام بس ولا الى اول ما تروح حتى شويه تطبق وصيه امامنا علىقلبها الشيء القليل وحتى يترسخ في اذهان الابناء والبنيات بهذا الفعل قول له قول له اعطيه 10 ريال يقول له هذه خمسه لك وخمسه ويقول له قلت نطلعني يابا عن ابي طالب وعن عبد المطلب هذا محتاج بعديه محاضرات خلاص ترسخ عنده باذن الله فالله الله في هذه المسألة حتى نحظى برضا امامنا امير المؤمنين في ابيه وفي جده وفي كذلك رسول الله صلى الله عليه واله في الذين لولا الله ثم هم نما بقيه البيت والكعبه عبد المطلب حفظ الله به البيت والكعبه وابو الطالب حفظ الله به النبي وهذا الاسلام وهذا الدين صحيح وياتي الحسين يلا يلا الحسين الله الحسين فكرت كل ليله بذكرك بشيء ان شاء الله تعرف انا قلت نقطه الحسين لما تعرف الخطوره في المقابل في المشروع العموي صح شو بقول لك عبد المطلب قلنا لما خاطب الفيل وانصرف وكل شيء تمام وسالم نقتضت التضحيه في محاربه اصحاب الفيل أن يضحي بنفسه صح نقتضت في خطر من اصحاب الفيل بس ما اقتضت إذا جاء امر اخر واقتضى ان يكون من سيؤدي الغرض يضحيش معناه معناه هذا اخطر فيا اخطر اصحاب الفيل او المشروع النموي بارك الله فيكم هذو بعد هذا يكفي يدعون ابن الحسين ويطيروه هذا خطوره خطوره مو على بس الكعبه والبيت على الكعبه والبيت وعلى خليفه الله في ارض وعلى المؤمنين وعلى على القيم ذكرناها الماضيه من هنا الامام الحسين يعرف هذه القضية ما يكفي دعاء ليحفظ البيت والاسلام يقدم فداء ومن هو هو وياخذ ويا هذه السنه وان نروح الحين خلونا قدام الكعبه يلا وتتبع وياي خلاص بدخل بالمصيبه قال خط الموت على ولد ادم خطا كلاد على جيد الفتى انا احب هالشيء اقول مثل ما تفرح البتاء الفتاه الغلاده من اجل الله لانه وما اولى اشتيا الى اسلاف عبد المطلب اه كلهم اشتياق يعقوب الى يوسف وخير لمصرع انا لاقي كني صحوه حسين باوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيا ملا انا مني اكراشا جوفا واجربه سغبا لمحيص يوم خط بالقلم رضا الله رضانا اهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين ادا واخاطب الحجيج فالاو من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فاني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى عد رحله الامام الحسين رحل عظيم كبير طبعا جدا جدا ها والتحق من سياتي معه لكن المن الآن الان يضع الخطه من يبي من ياخذ معه نعم سلام الله عليه وإذا المفاجئ ها يقول لا محمد انت ليس من الذي انت تبقى عندك مهمه هنا وانت ايضا مريض انت تبقى بعد بعد فاطمه انت عليله ومريضه لازم ترجعي ايضا الى المدينة هذه اللي بتحضق قلبك الليله والموضوع للقادمه عن ارتباطنا بالامام الحجه ان شاء الله من الان لدهيه اريد اخاطب مولاي ومول الحجه الليله انا بالطفله هذه حقيقه يعني مؤثره ان شاء الله على كل حال هذه الطفله الان الركب يطلع الى كربلاء ويطلع يروح تبقى بعيده عن ابوها الايمان عن ابيها الامام الحسين وهي قد سمعت نعم مثل هذا الخطاب كاني باوصالي يعني ما في رجعه ابو طالب عبد المطلب راح الى بيته وعياله سالمين يا جماعه اما الامام الحسين يخلي فاطمه ويروح يتقطع بين السيوف واما ما وحسين وا حسين محمد بن الحنفيه سمعت ابيات في المقدمة ما اريد اقولها اعيدها نعم لهذا هذه الطفله جاءت إلى عمها ابي الفضل العباس عمي عمي يعني انا ما اروح وياكم شلون هذه ها الاباء تاثروا اكثر ربما الامهات الان بداوا يبكون اكيد يعني وحتى الشباب عند اخوان شلون إذا اخوك واختك ها لوحده مريض ما تتركه صحيح ولا لا شلون الله يا عظمة أبا ابي عبد الله يا عظمه أبي عبد الله هالنهضه العظيمه ها؟ وجل عباس الى ابي عبد الله الحسين صحيح ما تروح ويانا هالطفله المسكينه الله سمعوا سمعوا الله يرحم هالشعراء ها وهذه ما هي مكتوب تتودع هديه اله يا اخويا من سبا يا فاطمه ردي ان شاء الله بوهيا ردي يا بنتي وردت ايش علي وطلبي ها الغيب الغيب شو الغيبي وطلبي من الله يا عدن لدارته ردت بحسرتها وساق الضعن عنها نوب تنطيح ونوب تعثر من حزنه هومن شتعرف الطفل يميل الطفل والطفله للطفله كلهم يروحون لها هي ها ومن شافت اخواتها وابوه انقطع ظنه سيح راح حجاب صان منين جيب اسمع هلا ابيات مؤثره تقول يا, يا حسين وياكم اخذوني انا وحده وهم عليل تخل تخلوني فقدتكم يا اهل العله اشماله يا با يا خد دور عذر حتى تروح يا با يا خد انا وياكم اسرج الخيل وحطوا فراشكم لو شلچل الليل يا با والله ضيمه صاحب الزمان ها شلون قلبك الحين ما ادري هو يا ابويا والله ضيمه انا صير من صغري تيمه يلا وياها اثار الابو يا ناس عين الله الله ايه ساي على بنات وحرمه والله يفي على بناته خلاص هي ممتثله الان ياتي الدور على زينب العقيله خلاص طلعوا النساء وطلعوا كذا الركب كله اللوين العقيله زينب يا ابو الفاضل وينها في كسر الخيمه جالسه ها لانها سمعت خطابك روح يلا يا الاكبر رجع الاكبر قال ما رضيت يا مولاي القاسم ما رضيتها لأن هناك وصيه يا جماعه يا نساء من ليالي القدر من أمير المؤمنين وهو على فراشه يوم اخذ يد العقيله زينب قال تعال يا ابو فاضل وضع يدها بايده اللي يقول ذاك الشاعر حيدر من سمع زينب تبكي صاح سكتوها ومثل ما كنت باريها اريد انكم تباروها الخدر هولا الضعن لو صار اخاف الكربله تمشون اريد بزينه بتوصلون عليكم ما اظن يهون الرهطه بزينب بديار الغرب زينب حرمه وتضل وحدها يقول لها تعالي عباس يا عباس زينب هاي هم الكاد هايك ايدك امانه ورد ودعها يا ابويا منيدي الامامت ابويا ها الخدر هول الضعن لو صار انت الحارس ذيدك اذا راح يركض ابو فاضل ها ممتثل لوصيه امير المؤمنين انتم تمذبثون في ابي طالب وبفاضل في العقيلة زينب سلام الله عليها يلا خل ابدا ابيات تكسر القلب ان شاء الله واط على الارجوزه نختم بها شو تقول له فاضل يلا اسمع صايا يا حياتي يا ضو عيوني ودليلي يا بفاضل اقعد احكي لي ديله طويل وياكم كيفيلي يا باري احملي وبيت للزمن دق على صدر وصاح يا اختي دقومي طلع بشمتي وطلعي يا اختي والله اقسم أنا والله لف الدلك رقبتي من يدك وبايدي لم حتى وطلعت مطرحنا وحطها ركبتو وصعدت على ركبتو مشتم بالطريق يلا بالرجوزه اظنكم حافظين هذه الارجوزه يلا كلنا نختم بها ونعمل نظرا للمولانا صاحب الزمان على كل المجالس ان شاء الله تعالى ها يوم الذي راعي الشيا اناي طالب لاعد زينب تس عباس را علم قالها يا خيا يا قالها قوم نرحلك اعيدها نداء يا ظن واتعالي قومك اركض قالت يا خويا محالي يا اللي ديتكفلا دي قالها لا عي اناكب شعري امرك نريد نتمه اطلعوا اطلعوا يلا شوف معرك وياهم ان شاء الله كل ساعه سيدي والزلم ضهله كل ساعه عباسو نزل كل ساعه عباسو شو يسوي محمد للحريه يا طبله لا وناشد طبل ايش نهنازل تكبي الفلجس حاجتك ها بحقي هذه اللحظات ها اقل لا يا خوي نازلتي تدري بخيتنا مدله ما تعرف الذل والهضم ما تعرف الذل <تصفيق> يا فاطمه خو يا خوي على تقدر تقول البيت الاخير لاتك يا عباس حاضر يوم اض من bala laradatin nuq jazaf يضرب خواتك yadharb دعوه يشب السوء يجيب المطر اذا دعوه يشب السوء ام المطر اذا دعوه يشب السوء شبع الناس جميع المؤمنين والمؤمنات شاف المرضى لا سيما المنذورين يا العالمين احفظ زوار ابي عبد الله الحسين واحفظ ماتم ابي عبد الله الحسين بحفظك الذي لا يضام جماعه الحاضرين والمؤسسين والعاملين اللهم ارفع درجاتهم يا كريم اللهم اجعلنا في خاصة مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا له من الممهدين يا رب العالمين قم على الحلك اللهم كن